تهملها علي الله تون الروح أسيرة رد روح تون الروح أسيرة اسمع هذا النص تون الروح أسيرة نوح تون الروح أسيرة نوح يا يما علي خايج وينني ودمعت ليام سهملها عاني ها حبيبي احكي يا يما علي لو أن أشرح الإشحاء قلب متحير بهم الحزن مكنون يا يوم شلون الحزن مكنون يا يوم شلون غدت هالروح مجروح تسلم شانك تشم مهما علي يا جهون يا يوم شلاء علي يا جهون علي يا جهون يا يوم شلاء شخص يضيع صفك الدين يثوال مهما ولا ملقا يا يوم مشلو بلا ملكان بلا مركان يا يوم يا اصدق الدار واتامل خيال الصور مرتسمه قلب محزون يا يوم مشلو قلب محزون قلب محزون يا يوم ګلوب مفجوع اهل الدموع ګلوب مفجوع اهل الدموع عقب فرقاك يا صرت انعاد صبح ومساء عقب فرقاك علي عقب فرقاك يا صرت هنعاج صرت هنعاج صبح ومسيار حمامة دوح أسيرة نوح, أسيرة نوح أسيرة نوح توني الله توني الروح أسيرة احشي يا يمه يا يمه علي دمعت اليوم دمعت ال... يا صفى العين يا امي يا امي يا حال الدنيا وين راي الجو تنزل على العين ها تو ان الروح حسيره رجل <شكس> هي يا يام خلان في شيا غدت جراح لياليها قضت بوني يا ويل عان قضت بوني يا ويل الحزن ما توصف الولم والعدم عاتي لجريها على الخدان يا بي على الخدين على الخدان يا بي العان عاشريد اذكر لك يا ام مين يداويها جرح جرح يا بي العان جرح جرح جرح من بعد عيش وسف ما ظال امل بيها وحيدة سنين يضي العين عشيش لعوام بهضم والام عشيش لعوام بهضم والام عقوب عيني بغريبة الصبر من وين يا يم اجيبه عقوب عيني زينة بغريبة الصبر من وين الصبر من وين يا يم اجيبه يا القلب مجروع اسيرت نوح الروح نه... تون الروح نه... تون نه! نه! اسيرت يا يم عليك يا يم عليك اروح تدول هالاسوات بارك الله بي ومعت اليوم الله عليك الله عليك يا يم عليك هاي اجويني دمعت اليوم دمعت اليوم تونى الروح تونى الروح تون اسيرة اسيرة اسيرة نور للحزن ظلية الى خادمة الزهراء بنت الزيدي امعتي أسيري للحزن ظل مصايب دهري أتعذ دهر, دهر, دهر يا ويل يهد الحق الدهر يا ويل يهد الحق في جعني بشوف وتمصر وطبرة والدي حد دماغي يسير يهدى الحد ما حسين الله يهدى علي علي, علي علي وعلى المسموم دمعاتي اهل هل شاب دلتوجع على المسموم دمعاتي اهل هل شاب دلتوجع القلب شي شي الحال والأعظم بيبحة المظلوم يا يوم موجيس ما لتوذر سواد الليل يهد الحال سواد الليل سواد الليل يهد الله يهد الحال ها الولي من غاب دليل صاب الولي من غاب دليل الصاب طريق الشام مش هب علي انا حرم ويتام يمن سيب انا طريق الشام طريق الشام يشهد علينا حرم ويتام رمضي يم من سبيل يم من سبيل روح اسيرت نوح أسيرت, أسيرت, أسيرت, اسيرت نوح الله, الله اسيرت يا يم, يم علي تسمعني يم يم يا يم, يم علي يم يا يم الله دمعت اليوم تبارك الله توى من الروح آه يا يما انثر فتج حني انت تعنى بقلب مالم يا يما اليوم بقلب مالم بقلب ما ام يا يما اليوم ها وقد يمي اشتلف وجنه جسد ما تقدر بعلوم عليك تحوم يا يم اليوم عليك تحوم يا يم اليوم شو ولن وني لم صعب تصد للدار مهذوم كتب غدر بي الزمن يا حيع زمن غدار من يوم يهيج لهم يا يوم, يا يوم اليوم الوم الحال بدمع همال الوم الحال بدمع, همال, حال بدمع, حال بدمع همال بعد هضن اللي بحياتي يا راجل يا ام حانت وفاتك بعد هضيم بعد هذا شو اللي بحياتي اللي بعاناتي يا ريت كل يوم يا راجل حانت وفاتك ها <تبقى> الدمع مسفوه حاسر انهحت الروح احتوت ان یا یم علیج یا یم علیج او دمعت لیم یا یم یا الله دمعت ال...